الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعيكم نشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُجَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَا نُوِّ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لِلْهُدَا وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةَ فَأَنْذَرْتُمْ أَعْنَتَلَ الْضَّالِ لا يَصْلَحَ إلَّا الْأَشْقَ الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَ الَّذِي يُتِمَّ لَفُو يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم